فيه أبداً وينذر الذين اتخذ الله ولداً ما في في نفسي ابدا ولا ذي والذي قانوا ما لدى ما في مني ولا Even <laughs> s <laughs> Yeah. <laughs> يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَبُونَ Bi biloi bi ku Amen. اشتركوا في <تصفيق> shape on him تَجِدُ لَكَ مِنَ الإِيمَانِ in the second Yeah, Paul. سيفيد ذلك القول من I love you. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بنا وارتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله Allah laa ilaha illaa huwa shariku sid-mulk wa